وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا Allah مَا يَوْمُ mereka: ثُمَّ مَا akan مَا يَوْمُ dengan يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا والأمر يومئذ لله